وأن من المسلمون وَمِنَ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّا وَاسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقَتِي لَأَسْقِيَنَّهُمْ مَاءً غَدَقًا لنفتنهم فيه، وَمَن يُعْرِض عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعِدًا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِللَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُو كَادُ يَكُونُ نَالِي لِبَدَأْ، كُلِّ إِنْ